ألا تطوروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء كَذَّبَانَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا رب المشرقين ورب الموربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينكما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُخْرِجُ مِنْهُم مَّنَ لُؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا واجلو ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام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 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان 110. يا معشر الجن والإنس إن استطعتوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فَبِأَ أَلَ إَبِّكُ مَا تُكَذبًا يُرسَلُ عَلَْكُ ماشكُ وَغُم مِن النَّارِ وَنُحاسُ فَلدَ تَصرَان فَبِأَ الألَ فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ فَتَخَانَتْ وَرْدَةً كَدِهَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا بأي آلاء ربك ما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذن من نواصي الاقدام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان في فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلهة ربكما تكذبان مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ فَصَّلَتْ طُرُفَ الْأَرْضِ لَمْ يَطْغَوْا عَنْهَا إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ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 كذبان ومن دوني ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحممتان فبأي آلاء ربكما تكذبان في معنِ الطَّاقَتَ فَبأَأَلَ يَبّكُ ما تُكَذذب فيهِمَا فَكَِة وَنَخل وَران فَبِأَلَ يَّكُ م تُ كَذب يَوْمَئِذٍ حِسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام